أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 لا شفيعا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره كان مقداره الفسنتين تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من راطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم ما سوواه ولنفخ فيه من الروح وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون وقالوا أئذى ظللنا في الأرض إن لفي خلق جديد بل هو بنقاء ربهم كافرون قل يَتوفَّأَكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكَّلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُ رُؤُسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا لَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُجِّعْنَا نَعْمَ الْصَالِحَةَ فَرُجِّعْنَا نَعْمَ الْصَالِحًا إِنَّا مُقِنُونَ وَلَوْ تَرَى ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو ترى صرنا وسمعنا فرجعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من انا لا اتينا كل نفس مدانا ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم لاملا ان جهنم من الجنه ونار ولكن حق القول مني بل أن جهنم من الجنة والناس والناس أجمعين فذوقوا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم فذوقوا بما نسيتم لقاء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 فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم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 الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المقواه نزلن بما كانوا يعملون وام الذين فسقوا فمؤاهم نار وام الذين فسقوا فمؤاهم نار كلما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 ثم أعرض عنها ثم أعرض عنها إن من المجرمين متقمون ومن أظلم مما ذكر بأيات ربّه ثم أعرض عنها ثم أعرض عنها إن من المجرمين متقمون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 إن في ذلك لآيات أ يسمعون أ يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وعجسهم أ يبصرون ويقولون مس هذا الفتح إن كنت صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا اهمالهم ولاهم ينظرون فاعرض عنهم وانتظر فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظر